ما حكم في حكم الجاسوس إذا قبض عليه؟ قال ما فعلت ذلك إلا لحوف من أعداء الله. حال نحنا سبع على وراث الموح. نحن نحنا تبع الحين عرفوا جاسوس يلبس الباط ويسقط هل لي ان اتجسس على انسان في بيته لمعرفة ان كان عنده شيء من المحرمات او الخمور او يستعملهما لا هل او إن ولا تجسس ولا لا تجسس لانه هو يقول يا ايها الذين امنوا لا تجسسوا ولا تغبوا وان ولا تجسسوا ولا تغابوا بينكم والله يبغض الغيب لا تجسسوا ولا تجسسوا فهو تجسس ان شئت لعلهم يجدوه انا ما اقصد لا ما فلا فلا, فلا متى ظهر والتوجيه فلا هذه السائلة ام حسين ارسلت بمجموعه من الأسئلة تقول سمحتي الشيخ عبد العزيز يقوم بعض الاباء والامهات والاخوه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 تدعو إلى هذا فلا بأس من باب الحيطه ولا فلا ينبغي سوء الظن بهم أما إذا كان هناك أسباب يخاف منها فلا بأس بالتفتيش عند الحاجة خوفا عليهم من جواسة السوء ومن دعاه البعض تزاكم الله خيرا